يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا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 وَإِذَا لَادِيتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوَّ وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ إلَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يساه ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيان وكفرة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 مقتصدت وكثير منهم ساء ما يعملون.